البنت الذكية كانت هدى تعيش مع أسرتها الفقيرة في منطقة صغيرة في شرق السودان وكانت ممتازة في دروسها حيث كانت الأولى في جميع الصفوف وعندما وصلت الصف الرابع أصابها مرض. ولم يستطع الأطباء معالجتها في مدينتها اجتمع بعض الأهل والأصدقاء وجمعوا المال لهدى لمعالجتها في إنجلترا وبعد ستة أشهر من علاجها في الخارج عادت إلى منزلها ومدرستها فرحة رغم أنها تأخرت سنة في الدراسة عن صديقاتها السؤال الأول في أي مكان في السودان كانت تسكن أسرة هدا؟ في أي مكان في السودان كانت تسكن أسرة هدا؟ السؤال الثاني. كيف كان مستوى هدى في الدراسة؟ كيف كان مستوى هدى في الدراسة؟ السؤال الثالث لماذا سافرت هدى إلى انجلترا أذكر سببين. لماذا سافرت هدى إلى انجلترا أذكر سببيني السؤال الرابع من دفع أجور سفر هدى إلى إنجلترا ولماذا؟ من دفع أجور سفر هدى إلى إنجلترا ولماذا؟ السؤال الخامس كم كانت مدة إقامة هدى في انجلترا كم كانت مدة إقامة هدى في إنجل السؤال الأخير ما تأثير سفر هدى على دراستها؟ ما تأثير سفر هدى على دراستها